ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم قل سيروا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقولوا امن بنا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلىكم واحد ونحن له مسلمون فقولوا آمنا الذين يؤمنون أُنزل إليكم إليكم وإلى